بسم الله الرحمن الرحيم الحقة ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت فمود وعاد بالقارعة فأما فمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُتَفَكَّهُ بِالْخَاطِئَةِ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 والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ فمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فَأَمَّا مَنُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُوا كِتَابِيَهِ إِنِّي غَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهِ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَهِ فِي جَنَّةٍ عَالِيَهِ قُطُوفُهَا دَانِيَهِ كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابيه ولا ندري ما حساب يحيى ليتها كانت القاضية ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامَ إِلَّا مِنْ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 فما منكم من حد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين